الذي أحسن كل شيء خلقه 112. وبدأ خلق الإنسان من طين 113. ثم جعل نسله من سلالة من ماء ثم سواه ونفخ فيه من روحه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 117. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون 118. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا, بها إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون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 وَعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ دُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّا ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا 124. إنا من المجرمين منتقمون 125. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل 126. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا 124. وكانوا بآياتنا يوقنون 125. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 126. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم فِي القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات 126. أفلا يسمعون 127. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم, زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون 128. ويقول